جزا الله, الله اصحاب بسم الرحمن الرحيم للجميع الصحابه ان الله نظر في قلوب العباد وجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فبتعته برسالتهم ان نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فجعلهم زراء نبيه صلى الله عليه وسلم مكانة الصحابة فضلهم لا يعدله شيء من فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون كانت الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا تزالون بخير ماذا ما دام فيكم مرآني وصحبني والله لا تزالون بخير ماذا ما دام فيكم مرآ مرآني وصحبني جزا الله اصحاب النبي محمد محمد جميعا قال رسول الله لا تسبوا أصحابه والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أنفق مد أحدهم ولا نصيفا عباد الله انتبهوا بعض المبتدعين وأهل الأهواء وأصحاب العقائد المنحرفة أعداء الإسلام يتطاولون عليهم ويسبونهم وينتقصون مقدارهم كالشيعة الروافض الذين يتقربون إلى الله بسب ولعن الصحابة على الرغم من التحذير النبوي الشديد والوريد الأكيد من سف أصحابي فعليه لعن الله هو مقعود من رحمة الله فهذا الزنديق الكبير ياسر الخبيث الذي ينال من امنا ام المؤمنين عائشة ليلا نهار على مرأة ومسمع من العالم كله يقول انها المتسجعة ام المتسكعين انها ارضعت الصحابة من سدقها ونقول لهؤلاء الزنادقه اعلموا أن من قذف أم المؤمنين عائشة بما برأها الله منه كفرا إن <تصفيق> الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الاثم والذي تولى كدره منهم له عذاب عظيم. قال رسول الله: يا ام سلمة لا تؤذيني في عائشة. فوالله ما نزل علي الوحي في لحاف امرأة من كن غيرها. حبيبة رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحبيبته وشبيهته فاطمة يا فاطمة ألس تحبين ما وحب؟ قالت بلى يا رسول الله أي وحب ما تحب قال عليه الصلاة والسلام فأحبي هذه أي أحبي عائشة حبيبة رسول الله. فهي حبيبه رسول الله رغم ان في هؤلاء الروافق ورغم ان في هؤلاء الزنادقه امام يا امام لا لا تحزنين عرضي وعرض ابي وكل الاقربين امام يا امام لا لا, لا لا وعرض أبي وكل الأقرب جعلت فداك فأمتع ونتقى والطهر والإيمان والعقل الرزين ولقد رماك المرجفون بفذية تُمْ بِكِ عَنْ غَدْرٍ وَعَنْ حِقْدٍ دَفِينِ الله بعدها. يصر إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية أن يقدم لكم هذا الإصدار الجديد والذي هو بعنوان مكانة الصحاب وذلك لفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسوني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ظلالة في النار ثم أما بعد فاحبتي في الله حديثي مع حضراتكم في هذا اليوم العظيم الميمون المبارك عن أطهر ثلة عرفتها الأرض بعد الأنبياء والرسل عن القمم الشامخة بإجماع المسلمين من أهل السنة والجماعة حديثي مع حضراتكم عن الصحب الكرام صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما واقلها تكلفا واقومها هداية فهم قوم اختارهم ربهم عز وجل ليكونوا في صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم أمناء على تبليغ وحي الله فهم اعلم الناس بالله وأوامره وبالنبي صلى الله عليه وسلم وهديه الشريف وهم اشد الناس اتباعا لكتاب ربهم وسنه نبيهم صلى الله عليه وسلم وعلى الرغم من ثناء ربنا عليهم ومدح نبينا صلى الله عليه وسلم لهم الا ان بعض الجهلاء الخبثاء وظفوا اقلامهم ووجهوا طاقاتهم وحشدوا جهودهم للطعن في هؤلاء الكرام بحجة أن الصحابة بشر وأنهم ليسوا فوق النقد لذا أردت في هذه الخطبة أن أذب عن هؤلاء الكرام العمالقة لأنال بذلك شرف الذابين عنهم والله أسأل ان يحشرني وإياكم معهم بحبنا لهم وإن قصرت أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله بداية ينبغي أن نعلم جيدا أن الذي ربى هؤلاء الصحابة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد اهتم عليه الصلاة والسلام اهتماما بالغا بتربية الصحابة الكرام وسقاهم القرآن ورقاهم بالقيام والصيام حتى صاروا أقمار هداية وشموس ضياء وفتح الله بهم البلاد وقلوب العباد وتكونت الدولة الإسلامية في المدينة المنورة في فترة كأنها لحظات من عمر الدنيا بعد ثلاثة عشر عاما من ابتداء البعثة النبوية المباركة ثم توالت الانتصارات وانتشر الضوء وعم الخير فجاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا في السنة السامنة للهجرة المباركة وما فارق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حتى عم الإسلام جزيرة العرب ثم سطع النور بعد ذلك في المشارق والمغارب حتى دق المسلمون أبواب فيينا في أوروبا ووصلوا إلى حدود الصين في أسيا وكان هذا ببركة تربية الصحابة الكرام على الإسلام وبسبب بذلهم لإعزاز دين الملك العلام فالامه في أمس الحاجة إلى أن تتربى على ما تربى عليه الصحابة رضي الله عنهم كما قال ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعبد الله بن مسعود وابي بن كعب رضي الله عنهما قال كنا نتعلم الايمان قبل القرآن فإذا تعلمنا القرآن ازددنا ايمانا على ايماننا فاين نحن من هؤلاء وعلى هذا درج السلف فكانوا يهتمون بالتربية مع أنهم كانوا يعيشون في أجواء إيمانية وينعمون بالتحاكم إلى الشريعة الإسلامية ويدعون إليها أما اليوم فقد تنكب المسلمون الطريق وانحرفوا عن الصراط المستقيم وحرموا من شريعة رب العالمين وانتشرت في بلادهم الأفكار العلمانية وعشش في ديارهم دعاه الإلحاد والإباحية وساعدتهم على ذلك وسائل الإعلام المقروأة والمسموعة والمرئيه ورحم الله مالكا يوم أن قال ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها فلا يتصور عز حقيقي للإسلام وخلافة راشدة على منهاج النبوة حتى يتضح هذا الفهم وينشر هذا حتى يتضح هذا الفكر وينشر هذا الفهم وهو ان رب الناس على اعتقاد السلف وما كانوا عليه من أخلاق ثنية وآداب مصطفوية فأسأل الله أن يؤدبنا جميعا بأدب القرآن وأدب النبي العدنان وأدب الصحابة الكرام إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله هذه مقدمة لا بد منها قبل أن نتعرف على معنى الصحابي ولماذا نحب الصحابة وما هو واجبنا نحو الصحابه رضي الله عنهم احبتي في الله من هو الصحابي الجواب الصحابي هو من لقي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به مصدقا له ومات على ذلك وقال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في الصارم المسلول فكل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما مؤمنا به فهو من أصحابه طب لماذا نحب هؤلاء الصحابة الجواب نحبهم أولا لأن الله تعالى فضلهم على من بعدهم وعدلهم ورضي عنهم وزكاهم ظاهرا وباطنا قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعل ما في قلوبهم من الذي علم ما في قلوبهم إنه الله جل جلاله فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا في مِنْ أثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع أخرج شطاه فازر فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما قال الإمام مالك رحمه الله من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من الصحابة رضي الله عنهم فقد أصابته هذه الآية وقال الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم قال علماء التفسير رضي الله جل وعلا عن السابقين الاولين من غير اشتراط إحسان ولم يرض عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان وهذه منقبة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن الآية رضي الله عن السابقين أي عن صحابة النبي الأمين من غير اشتراط إحسان ولم يرض عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبدغون فضلا من ربهم ورضوانا وينصرون الله ورسوله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 وانفقوا ايضا من بعد الفتح كلا وعد الله الحسنى اي كلا وعد الله الجنه منقبة للصحابه والله بما تعملون خبير فنحن نحب هؤلاء لان الله هو الذي فضلهم على من بعدهم وعدلهم ورضي عنهم وزكاهم ظاهرا وباطنا فضلهم الله على سائر البشر بعد الأنبياء والرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام ولقد فضل الله بعضهم على بعض كما فضل بعض الأنبياء والرسل على بعض فضل الله بعضهم على بعض فيعتقد أهل السنة أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر يعتقد أهل السنة أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر وهذا إجماع من الصحابة لم يختلف فيه أحد منهم وقد تواتر النقل عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم يسلس أهل السنة بعثمان رضي الله عنه ويربعون بعلي رضي الله عنه هذا معتقد أهل السنة في الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين ثانيا نحبهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم واوصى بهم كما في الصحيحين من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثالثا نحبهم لأن فضلهم لا يعدله شيء كما ورد في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابه فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم أربعين سنة وفي رواية وكيع خير من عبادة أحدكم عمره فلمقام أحدهم ساعة خير من عبادة أحدكم عمره أو كما قال عليه الصلاة والسلام كما ورد ايضا في مصنف ابن أبي شيبة أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تزالون بخير ما دام فيكم مرآني وصحبني والله لا تزالون بخير ما دام فيكم مرآني وصحبني ووالله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من راني وصحبني او كما قال صلى الله عليه وسلم رابعا نحبهم لان بعض المبتدعين واهل الاهواء واصحاب العقائد المنحرفه يتطاولون عليهم ويثبونهم وينتقصون مقدارهم كالشيعه الروافض الذين يتقربون إلى الله بثب ولعن الصحابة يقولون في صلواتهم وخلواتهم ودعواتهم اللهم لعن صنم قريش وجبتيهما وطاغوتيهما يعنون أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة عليهم هم لعائن الله المتتابعة إلى قيام الساعة يتطاولون على كبار الصحابة في صلواتهم ودعواتهم وخلواتهم على الرغم من التحذير النبوي الشديد والوعيد الأكيد لمن فعل ذلك ها هو صلى الله عليه وسلم يقول والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي وفي رواية مسلم فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أنفق مد أحدهم ولا نصيفه فهم عباد الله الذين اصطفى كما قال سفيان اختارهم الله على الثقلين سوى النبيين والمرسلين وكما قال ابن مسعود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 فجعلهم زراء نبيه صلى الله عليه وسلم وكما ورد في مسند الإمام أحمد ومصنف ابن أبي شيبة وصحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله أي هو مطرود من رحمة الله قال العلامه بن القيم رحمه الله ضد البركة اللعنة فأرض لعنها الله أو شخص لعنه الله أو عمل لعنه الله أبعد شيء من الخير والبركة وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بثبيل فلا بركة فيه البته وقد لعن الله إبليس وجعله أبعد خلقه من فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه من أو اتصاله به فإذا كان اللعن من الله فهو الطرد والإبعاد وإذا كان من الخلق فهو السب والدعاء الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله فيا من تتطاولون على أبي بكر أو عمر أو تتطاولون على أبي هريرة أو معاوية أو تتطاولون على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها احذروا هذا الطرب من رحمة الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله هؤلاء الذين ينالون من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فأقسم بالله من فوق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء ما أرادوا هؤلاء الصحابة وما أرادوا عائشة وما أرادوا حفصه إنهم أرادوا المصطفى صلى الله عليه وسلم كما قال البربهاري رحمه الله وغيره من أهل العلم اعلم رحمك الله أن من تناول أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره وقد آذاه في قبره وقال الإمام الحافظ الكبير أبو زرعة رحمه الله تعالى اعلم أن من انتقص أحد من الصحابة فإنه زنديق إنه زنديق فهذا الزنديق الكبير ياسر الخبيث الذي ينال من أمنا أم المؤمنين عائشة ليل نهار على مرأة ومسمع من العالم كله يقول إنها المتسكعة أم المتسكعين إنها أرضعت الصحابة من سديها إلى غير ذلك من هذه الألفاظ التي لا نستطيع أن نقولها على الملأ ومن فوق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلون يوم وفاتها عيداً للمسلمين هو ومجتبى الشيرازي وأمثاله من الأقزام الزنادقة وللأسف الشديد نرى من جلدتنا وممن يتحدثون بألسنتنا وينسبون إلى الإسلام والإسلام منهم براء يكتبون في صحفنا ويطعنون في صحابتنا من بني جلدتنا هؤلاء أيضا زنادقة ونحذرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله ونقول لهؤلاء الزنادقة اعلموا أن من قذف أم المؤمنين عائشة بما برعها الله منه كفر بلا خلاف قال أبو يعلى رحمه الله. من قذف أم المؤمنين عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف وقال الإمام مالك رحمه الله من سب عائشة قتل قيل له لما قال لأنه خالف القرآن ولأن الله تعالى قال أيضا يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين وهذا في شأن عائشة وغيرها من من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنة في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب عظيم. قال ابن عباس: هذه الآية في شأن عائشة وغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. ثم قال. وذلك لأن هذا فيه عار وغضاضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه عار على النبي وغضاضة على شخص النبي هؤلاء ما أرادوا إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام فهي حبيبة رسول الله هي أحب الناس إلى قلبه صلى الله عليه وسلم كيف يقال عنها هذا الكلام والرسول صلى الله عليه وسلم قال لما سأله عمرو بن العاص والحديث في الصحيحين يا رسول الله أي الناس أحب إليك فقال صلى الله عليه وسلم عائشة قال من الرجال فقال صلى الله عليه وسلم أبوها هكذا قال عائشة قال من الرجال فقال أبوها فهي حبيبة رسول الله رغم انف هؤلاء الروافض ورغم انف هؤلاء الزنادقه أيضا ورد في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال لحبيبته وشبيهته فاطمة رضي الله عنها يا فاطمة ألست تحبين, ما أحب؟ ألست تحبين ما أحب قالت بلى يا رسول الله أي أحب ما تحب فقال عليه الصلاة والسلام فاحبي هذه أي احبي عائشة هذه مكانة عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فوالله فوالله ما نزل علي الوحد في لحاف امرأة من كل غيرها فوالله ما نزل علي الوحل في لحاف امرأة من كل غيرها ويتفي أن الله جل وعلا قد وفق هذا التوفيق قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بأن يجمع بين ريقها وريق المصطفى في آخر يوم من أيامه في الدنيا وفي أول يوم من أيام الآخرة حديث في الصحيحين تقول أم المؤمنين عائشه رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في بيتي ويومي وبين سحري ونحري والسحر أي رقيه والنحر أي أعلى رقبه وجمع الله بين ريقي وريقه عند الموت دخل علي أخي عبد الرحمن وأنا مسنده لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده سواك أي بيد عبد الرحمن سواك فجعل ينظر إليه تقول فعرفت أنه يعجبه ذلك فعرفت هذه التقية النقية ماذا يريد الزوج من خلال نظرته تقول فعرفت أنه يعجبه ذلك فقلت آخذه لك يا رسول الله فأومأ برأسه أي نعم لا يستطيع الكلام من شدة الألم والوجع تقول فناولته إياه فأدخله في فيه أي في فمه فاشتد عليه فقلت ألينه لك يا رسول الله فأوم. ما براسه اي نعم وكان بين يديه ركوة أي إناء صغير من الجلد أو قالت علبة فجعل يدخل يديه في الإناء ويمسح بها وجهه صلى الله عليه وسلم ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات لا إله إلا الله إن للموت لسكرات ثم نصب يده يقول الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى حتى قبض صلى الله عليه ومالت يده بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الأقدام الذين يخرجون أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفظة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول لهم قال الله تعالى في صورة الأحزاب وقرن في بيوتكنا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة واطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا قال الحافظ الكبير ابن كثير رحمه الله يقول باللفظ الواحد هذه الآية تدل على أن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته هذه الآية تدل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أي أن عائشة وحفصة من آل بيت رسول الله وكيف هذا وهما نساء النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة من أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي فصيحة الفصحاء ومعلمة العلماء وأديبة الأدباء وفقيهة الفقهاء يكفي أنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ألف حديث وروى عنها عدد كبير من الصحابة وتعلم عدد كبير من الصحابه من مسائلها ومن رواتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نحب هؤلاء لأن بعض المبتدعين وأهل الأهواء وأصحاب العقائد المنحرفة يتطاولون عليهم ويسبونهم وينتقصون مقدارهم كالشيعة الروافض وغيرهم ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نحسن إلى هؤلاء فقال أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وفي رواية احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم خامسا نحب هؤلاء لأن حبهم من الإيمان كما ورد في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار آية الإيمان أي علامة الإيمان حب الأنصار أي حب الصحابة فالأنصار من صحابة النبي المختار عليه الصلاة والسلام قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وفي روايه اخرى في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق فمن احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله وبوب البخاري رحمه الله تعالى بابا في صحيحه بعنوان حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق نسأل الله العافية سادسا نحب هؤلاء لأن إكرامهم سبب لخيرية هذه الأمة كما ورد في مسند الإمام أحمد من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم سابعا نحبهم لأنهم امنه هذه الأمة كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم امنه السماء فإذا ذهبت النجوم أت السماء ما توعد وأنا امنه لاصحابي فإذا ذهبت أت أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي اتى أمتي ما يعدون ثامنا نحبهم لأنهم أعظم الناس إيمانا بربهم وأكثر الناس حبا واتباعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم وأكبر دليل على ذلك ما ورد في صحيح البخاري أنه لما جاء عروه بن مسعود السقفي رضي الله عنه ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأى سحابة الحب التي ظلل بها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد إلى قومه من قريش فقال لهم أي قوم أي قوم والله لقد وفدت على الملوك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 وما يحدون إليه النظر تعظيما له بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم فهم أعظم الناس ايمانا بربهم وأكثر الناس حبا واتباعا لنبيهم لذا اختارهم الله لصحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم فالذين أرادوا هؤلاء الصحابة أرادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن نظرا لحب الملايين في كل زمان ومكان لرسول الله عليه الصلاة والسلام نظرا لوجاهته ومحبته في قلوب الناس ما أرادوا أن يطعنوا فيه مباشره فبدأوا يطعنون في الصحابة وهم أرادوه عليه الصلاة والسلام كما قال الإمام مالك يقولون له اصحاب سوء وهم أرادوه صلى الله عليه وسلم تاسعا نحبهم لأن الله غفر لهم ورضي عنهم أجمعين كما ورد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم عاشرا وأخيرا نحبهم لأن اتباعهم واقتفاء آثارهم هو السبيل الوحيد إلى الجنة كما ورد في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بثنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ ووالله ثم والله إن الحديث عن حب الصحابة رضي الله عنهم يحتاج إلى لقاءات فهذا باب عظيم واسع وبستان يافع ماتع لا يتسع المقام للتقواف فيه والتمتع بعبيره واقتطاف ثمره وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على الهادي البشير المصطفى صلاه وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم أما بعد فاحبتي في الله بعد ان تعرفنا على إجابة هذا السؤال لماذا نحب الصحابه وعلى من هم الصحابه رضي الله عنهم قد يسال سائل فيقول وما واجبنا نحو الصحابه وبالاخص في ظل هذه الهجمة الشرسه على امنا ام المؤمنين عائشه وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة على هذا السؤال أول واجب حب الصحابة حبهم والترضي عنهم ومعرفة مقدارهم كما قال بعض السلف حب الصحابة كلهم سنه وأنت ترضى عنهم إذا سمعت أحدا يقول أبو بكر ينبغي عليك أن تقول رضي الله عن عمر رضي الله عن عثمان رضي الله عن علي رضي الله عن هذا واجب عليك أن تترضى على الصحب الكرام وأيضاً أن تعرف قدر هؤلاء عن طريق مطالعة كتب الثير والتراجم أن تتعرف على حال هؤلاء حتى تستطيع أن تحبهم فإنك لا تستطيع أن تحب من لا تعرف كيف تحب من لا تعرف ينبغي عليك أن تتعرف عليهم أولاً يبقى معرفتهم أو حبهم والترضي عنهم ومعرفة مقدارهم ثانيا اتباعهم لأنهم اعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الفذ لاعتصام يقول إن الصحابة كانوا مقتدين به صلى الله عليه وسلم إذ هو المدبوع على الحقيقة وجاءت السنة بذلك فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقه الناجية الداخلة للجنة بفضل الله وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ثرقة كلها في النار إلا واحدة قيل ما هي يا رسول الله هذه الزيادة حسنة بمجموع طرقها قال صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي ما أنا عليه وأصحابي وقال إمام أهل السنة أحمد رحمه الله في أصول السنة يقول باللفظ الواحد أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وقال البربهري رحمه الله في شرح السنة اعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدق مسلما فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يعرفه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فقد كذبهم وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم نسأل الله العافية فهذا الواجب الثاني اتباعهم لأنهم اعلم الناس بالمصطفى صلى الله عليه وسلم ثالثا تعلم مناقبهم جملة وتفصيلا. وتذكير الناس بها في الخطب والمحاضرات والمواعظ وأنصح في هذا بالرجوع إلى كتاب الصحيح المسند من فضائل الصحابة للشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى وايضا انصح بالرجوع إلى كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد وقد نشرته جامعة أم القرى في مجلدين محققين أو عليك بأي كتاب من كتب السنة حيث تزينت جميعها بفضائلهم ومناقبهم والثناء عليهم رضي الله عنهم جميعا رابعا من هذا الواجب تسمية الأولاد والشوارع والمدارس بأسماء الصحابة وعقد المسابقات الدورية عنهم وفيهم وفي تراجمهم ومواقفهم البطولية بدلاً من أن تسمي ولدك بأسماء اللاعبين والتافهين سميه بأسماء الصحابة سميه أبو بكر عمر عثمان علي سميه عمر طلحة الزبير إلى غير ذلك من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم هذا واجب عليك أخي الحبيب وينبغي أن تعقد المسابقات في تراجل هؤلاء بدلا من أن تعقد حول اللاعبين واللاعبات والتافهين والتافهات والساقطين والساقطات الأحياء منهم والأموات ينبغي أن تعقد حول هؤلاء الأبطال رضي الله عنهم خامسا من هذا الواجب الإمساك عما شجر بينهم من خلاف والاستغفار لهم ونشر محاسنهم ومناقبهم كما قال الإمام أبو نعيم رحمه الله تعالى في رسالة الامامه يقول الإمساك عن ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر زلاتهم ونشر محاسنهم ومناقبهم وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه من أمارات المؤمنين المتبعين لهم بإحسان أسأل الله ان يجعلنا جميعا منهم ولقد سئل جعفر الصادق رحمه الله تعالى عما وقع بين الصحابة من خلاف فأجاب قائلا أقول ما قاله الله علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى سادسا وأخيرا من هذا الواجب الحذر من سبهم وانتقاصهم والخوض في أعراضهم وتكفيرهم ينبغي أن تعلم أخي الحبيب أن سب الصحابة رضي الله عنهم دركات بعضها من بعض لذا حذر السلف الصالح رحمهم الله تعالى من ذلك فقالوا إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام فاتهمه على الإسلام فاحذر أخي الحبيب أن تساير أقواما جهالا أو فساقا ضلالا في سبهم وانتقاصهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لبعضهم كأبي هريرة ومعاوية وطلحة بن عبيد الله وعمر بن العاص أو غيرهم ممن ثبت فضله وسبقه وصحبته لرسولنا صلى الله عليه وسلم وكثير من الناس يتساءلون عن حكم هؤلاء الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم ونريد أن نضع قولا فصلا لهؤلاء أو في حكم هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم ألا وهو من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو أنه كان هو النبي وإنما غلط جبريل في الرسالة فهذا لا شك في كفره بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره وكذلك من زعم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت أو زعم أنه له تأويلات باطنة وتسقط الأعمال المشروعة، ونحو ذلك كالقرامطه والباطنية وغيرهما، فهؤلاء أيضاً لا خلاف في كفرهم، وكذلك الذين يقولون بكفر بعض الصحابة أو بارتداد بعضهم أيضا هؤلاء لا خلاف في كفرهم لأن القول بكفر أو ارتداد معظم الصحابة يعتبر طعنا في القرآن والسنه إذ كيف نسق بكتاب نقله إلينا الفسق أو الكفار كما يزعم الشيعة الروافض كذلك فإن هذا الأمر يعني أن هؤلاء أي الصحابة شعب أمة أخرجت للناس وأن سابق هذه الأمة هم شرارها كذلك يلزم من ذلك نسبة الجهل لله تعالى لأنه هو الذي زكاهم وعدلهم في كتابه فكونك تصف أحدا من الصحابة بسوء أو تنتقص أحدا من الصحابة فلقد وصفت الله بالجهل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الاسلام اما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم كمن وصفهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم فهذا الذي يستحق التعذير والتأديب ولا يحكم عليه بالكفر والله تعالى أعلى وأعلم وفي الختام ينبغي أن نعلم عباد الله أن أهل السنة والجماعة لا يعتقدون عصمة الصحابة عن الكبائر والصغائر بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة ولكن لهم من السبق والفضائل ما يوجب مغفرة ذنوبهم ثم إن كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون إما قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بسبقه أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو ابتلي في الدنيا وكفر به عنه ورغم ذلك نعتقد بعدالتهم أي أن اعتقادنا بعدالة الصحابة لا يستلزم القول بعصمتهم بل نقول فيهم كما قال الله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون فالخلاصة عباد الله أنه يجب علينا أن نحب الصحب الكرام وأن نحفظ لهم حقوقهم وان نجتنب سبهم او الاساءه اليهم لان فضيله الصحبه لا يعدلها شيء فأسأل الله جل وعلا بأثمائه الحسنى وصفاته العلا في نهاية هذه الخطبه ان يجمعنا جميعا بصحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم احشرنا جميعا معهم اللهم احشرنا جميعا معهم بحبنا لهم وإن قصرت أعمالنا اللهم احشرنا معهم بحبنا لهم وإن قصرت أعمالنا اللهم اجمعنا بهم مع المصطفى في الفردوس الأعلى اللهم اجمعنا بهم مع المصطفى في الفردوس الأعلى اللهم اثقنا من يد حبيبنا محمد شربة هنيئة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا اللهم اذكرنا ولا تفضحنا واكرمنا ولا تهنا وعافنا واعف عنا وارفع مقتك وغضبك عنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الشنابه اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا واصلح فساد قلوبنا وانزع الغل والحسد من صدورنا وحببنا في بعضنا وألف بين قلوبنا اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلم بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم عليك باليهود المجرمين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم أرن فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين اللهم عليك بكل من تطاول على صحابة النبي اللهم عليك بكل من تطاول على أم المؤمنين عائشة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بياسر الخبيث وأمثاله يا رب العالمين أرنا في هؤلاء عجائب قدرتك أرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة. رقم الهاتف صفر عشرة ثلاثة واحد خمسة واحد أربعة خمسة أربعة. وكان معكم في الهندسة الصوتية اخوكم صالح سليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.